صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انفثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علم نفس ما قدمت واخرت يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسوَاك فعدلك في صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون الله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 غير المغضوب عليهم ولا الظالمين أمين إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم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 والأمر يومئذ لله